الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خاردين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم رب جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه